اسألوا وتعطوا واطلبوا وتجدوا اقرعوا ويفتح لكم محاضرة صباست البابا يوم الأربعة المبارك الموافق 26 واحد الفين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع تأملنا في هذه الليلة المباركة هي قول ربنا سوع المسيح اسألوا وتعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا ويفتح لكم يعني ربنا عايزنا ان احنا نقص عشان ناخد ولذلك قال لتلاميذه الكديسين في يوحنا 16 24 للان لم تطلبوا اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا يعني دعوة للصلاة ولأنك تطلب من ربنا ربنا ممكن يعطيك دون أن تطلب لكن لما أنت تطلب وتأخذ بتفرح من جهة ويزداد إيمانك من جهة وتشعر بفائدة الصلاة من جهة أخرى ويزداد إيمانك بقيمة الصلاة وفايدات لكن المهم ان جايز واحد يقول كم مرة طلب ولم اخذ طبعا اطلبه تجده مفروض نحط جنبها ايات تانية نحن لا نسير مطلقا بطريقة الاية الوحدة لما نحب ندرس موضوع نجمع كل آياته علشان تكون الحقيقة أمامنا كاملة إلى جوار اطلبوا تجدوا نحط الآية اللي بتقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزدادون. ونحط جنبها ايضا ايه في يعقوب 4-3 بيقول تطلبون ولستم تأخذون لانكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم او تنفقوا في لذاتكم فالإنسان اللي يطلب طلبات لا تتفق مع مشيئة الله أو طلبات مادية من أجل اللذة العالمية من جائز جدا ان هو لا يستجاب إطلاقا نتذكر كيف أن سليمان الحكيم لما ربنا قال له يطلب طلب الحكمة لكي يستطيع أن يدبر أمور الناس حسن جايز واحد بيطلب طلب يعني ربنا العالم بالخفاية مش موافق عليه أو هو مش من صالحه الطلب مش من صالحه ربما بنت عجبها ولد وتطلب أنه يخطبها أو أن ربنا يسهل لها الموضوع ده ويكون ربنا عارف انها هتتعب معاه وانها مش دارسة الموضوع كويس فلا تستجاب الطلبة لان ربنا عارف ان الطلبة ليست لخيرها او واحد يطلب من اجل وظيفة معينة ويكون ربنا موجه يعني مدبر له وظيفة احسن منها فلا تستجب تلبته لان ربنا بيدبر له حاجة افضل من كده ولهذا احب ان اقول فاعدة روحية وهي الله لا يعطيكم ما تطلبونه حرفيا انما يعطيكم ما هو خير لكم يعني الطلب وصل لربنا ربنا هيستجيبه ويعمل لك الخير ليك بغض النظر عن حرفية الطلبة اللي انت طلبتها هو يعرف اكثر ويرى المستقبل يعني على الرغم من كلمة اسأله طعطه واطلبه تجدوا اجد قديس عظيم من اعظم قديسي الكنيسة او من اعظم الرسل في القرن الاول الميلادي وهو بولس الرسول اللي قالوا وانا تعبت اكثر من جميعهم ولست انا بل نعمة الله المعطاه لي والعاملة معي ده طلب من ربنا بيقول ولألا أرتفع من فرص الاعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلصمني لألا أرتفع إلا الله تضرعت ثلاث مرات أنه يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي يعني هذا بيطلب الشفاء من المرض من الضربة في الجسد وجايز يقولنا الشفاء يتفق مع مشيئة الله لكن ربنا واجد انه لما يرفض هذه الطلبة ويبقى بولس العظيم في مرضه هذا افيد له روحيا لألا من فرط الاعلانات والمعجزات والحاجات دي يرتفع قلبه من الداخل ويفقد روحياته ولذلك يا ناس يطلبوا ان ربنا يبعد عنهم المرض وربنا يسمح بالمرض احيانا بيسمح بالمرض كفترة راحة اجبارية من شخص دايما يشتغل يشتغل, يشتغل في المجهود ممكن تتعبه هيسمح له بشوية مرض يستريح فيهم كده أسبوعين ثلاثة في الفراش جايز ربين يسمح بالمرض حتى واحد في مكان العناية المركزة يبتدي وهو رائد هناك يفكر عمل ايه ويرفع قلبه إلى الله ان يغفر له ما عمله فبيكون المرض من فائدته فترة لمحاسبة النفس وفترة ينكشف للإنسان فيها أي خطأ عمله أو أي نقص موجود فيه وفترة للتوبة جايز تكون فترة المرض فترة للصلاة يعني اللي ما بيصليش أبدا بالذات في حالة المرض بيصلي فأول ما يرفع قلبه إلى الله ربنا يقول له بس قدينا التقينا نافعك المرض فتح قلبك للصلاة وجايد برضو ما يستجبش شوية ويوهر فالتالي بعد الصلاة يندر ندر ربنا يقول له قدينا قدمنا خطوطين المرض فادوا مش كل مرض فيه برر كثير من الأمراض بيكون لها فوايد وعلى رأي القديس باسيليوس الكبير القديس باسيليوس الكبير قال لأنك لا تعرف ما هو الخير ليك الصحة أما المرض لابولي الرسول ما كانش عارف الخير ليه برضو الصحة أما المرض فقال له عشريني قال له لا خليك كده بس كفايا عليك نعماتي جايز فترة المرض توثق الصلة بينه بين أشخاص كانواش من حبيب أو ابتدى يزروه في مرضه فبدأت تتكون هلاخة طيبة أو بعض خصوم ليه بدأوا يسألوا عنه فابتدوا يكون بينه وبينهم صلح ولولا هذا المرض ما كان الصلح ولا كانت هذه المحبة وايضا في المرض ليكتشف يد الله معاه في هذا المرض ربنا بيقول اطلبوا تجدوا ولكن في نفس الوقت قال على فم عقوب الرسول لأنكم تطلبون رضيا ففي طلب تكون خاطئة لا يستجبها الله يعني مش اي طلب الواحد يطلبه بيكون صح مثال اللي كده قديسين اثنين من القديسين من من العظام جدا القديس يوحنا الحبيب واخوه يعقوب مرة كانوا ماشيين مع المسيح وبعدين كان وجههم متجه لاورشليم فمدينة من السامرة رفضت انها تفتح ابوابها لي يعني منعوه ان يخش المدينة فتحمسوا الاتنين دول وطلبوا من المسيح طلب قالوا له اتشاء يا رب ان تنزل دار من السماء فتحرق هذه المدينة كما فعل ايليا فوبخهم وقال لهم لستم تعلمان من اي روح انتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليحلق الناس بل يخلص هؤلاء الاثنين رسل ومن الإثنين عشر ومن اعظم الرسل ومع ذلك طلبوا طلبة خاص وفي مرة برضه هما الاثنين طلبوا طلبة بلسانهم أو بلسان امهم إن يجلس واحد عن يمينه وواحد على شماله في ملكوت فقال لهم لا قال لهم هذا الامر لمن يعني لله يأخذوا يعني لكن انتم تقدروا تشربوا الكأس اللي انا اشربها وتستبغوا بالصبغة اللي انا استردت بها قالوا له اي قال لهم برضو هخليكم تشربوا من نفس الكأس ومن نفس الصبغة لكن هذا الامر للذي اعطيها لهم ما قال لهم شنتوا لا لكن يعني منعهم عن التفكير في هذا الأمر لأنه أمر خاطئ في مرة من المرات نبي عظيم من الأنبياء اللي له سفر في الكتاب اللي هو يونان النبي بعد ما ربنا أشفق على أهل نينوى. يقول الكتاب ان يونان اغتم غمّا شديدا واغتاص وقال ربنا خذ يا رب نفسي لان موتي خير من حياتي ده كويس ان ربنا ما خدش نفسه هو في الحالة دي كان ضاع يونان لانه ساعته كان بيفكر في كرامته اكتر من خلاص مدينة بحالها اهي طلبة لكن الله لم يستجب. ويا ما في ناس في ساعة يأتي في ساعة ساعة بيقول خلاص يا رب خد نفسي وربنا يعني ما بيستجبش التلبة دي لأنها في حالة انفعال وكلامة لهش عندنا مثلا داود النبي داود النبي ابنه اللي أنجبه من خطيته معبس الشبع مرض وهيموت فصاب وصلى ويعني وتزلل أمام الله لكي يشفي هذا الطفل ما يموتش ربنا ما استجاب لهش والطفل مات ده لو الطفل ده بقى كان عاش كان عمل لنا مشكلة في شك كان يعمل لنا مشكلة لأن كان فيبقى أكبر من سليمان الحكيم هما الاثنين من أولاد الشاب بس ده ابن خطية وده ابن في حل الزوجية فلم يستجب له لأنه بيطلب طلبة خاطئة برضه إبراهيم أب الأباء وده العظيم عظيم ده أبو الأباء والأنبياء فلو لعبة لما شعر بان طلبته في الناس تباطئ الله فيها او ما جاتش قال له خلاص يا رب اللي يعش اسماعيل قدامه ولم يستجب الله لهذه الطلبة وقال له انا هخليه امه كبيره كله لكن باسحاق يضع لك الناس يعني يا منازل يطلبوا طلبات وتكون الطلبات ليست حسب مشيئة الله او تكون البعض فيها خطأ فربنا ما بيستجبهاش ده في ناس ساعات من غزهم من اخرين يصلي ويطلبوا ان ربنا يخرب بيتهم ربنا يخرب بيتهم صلاحها ثقة صلاحها ثقة لانها فيها حقد وخالية من المحبة وفيها انتقام الى اخذ او واحد يجي يطلب اللي ربنا يوفقه في زيجه تعتبرها الكنيسه زيجه غير شرعية يعني عايز يجوز اخت مراته المتوفاه وده ما يتصحش بيه ويصلي ويطلب ان ربنا يحنن عليه قلوب رجال الكهنوت ويجوزه وبس ولو غلط غلط بس تمر بلا كان طلب من بالعام طلبة انه يلعن الشعب وبنى سبع مذابح وقدم عليها سبع مذابح وبنى عليها زبائح وبرضه ما وافقوش على كده لان الطلبة خاطئه اه واحد عنده كتاب دلال المزامير اللي بيستخدموه في السحر ده او دلال الدلال يقول اذا حبيت انتقم من عدوك ويجراله ويجراله يجيب طبق ومش عارف فيه زيت ولا مية وتقرأ عليه المزامير الفليانية وان شاء الله يصير خرابه باذن الله باذن الله ازاي ناس طبعا الكلام مش مزموط فأي طلبة من هذا النوع ربنا ما يوفقش عليها فما تفتكروش ان اطلبه تجده يعني كارت بلانش بحيث ان اي طلبة تطلبها هتجدها لا طبعا حاجة معا وبحكمة وتكون توافق نشيئة الله وتكون لخيرك وما تكونش طلبات من طلبات الحاجات العالمية وما تكونش ومثل واحد يطلب انه ربني يمشيه في الطريق الواسع لحس كل حاجة ماشية مستجابة مستجابة لما لفين ادخله من الباب الديع لو مشت ده زي واحد يكون تعبان ومش عارف يوصل عايز ربني يبعث له ينزل له سحابة من السماء تاخده زي ما اخدت في لبس المبشر ونقلته لاشدود ولا مركبة نارية زي اخدت اليه عايز يعيش في في الوسع ربنا ما يوفقش على الطلبات دي كذلك كل الطلبات التي هي ضد الصليب الذي يحمله الانسان ونقبرش نقول ان ربنا لازم يمشينا في الراحة باستمرار دون ان نحمل صليبة او نتزمر على الصليب او واحد يطلب ان يعيش بالمعجزات المرض معجزة تشفيه ان كان في عقب معجزة تجيب له عيال أو يخش في حكاية إيمان بدون أعمال يعني التلميذ يطلب أن ينجح من غير ما يذاكر طب ودي لازم نستجاب يبقى كل التلامزة ما يذاكروش ينجحوا، ده جايز ما يذاكرش ويطلب تفوق كمان يعني صموحاته وعالية ف لذلك أنا شخصيا لما بيجيني الميزة يقول لي صلي لي عشان ننجح قل له بس ذاك أنا أصلي لك لكن أنت إيه ذاك مش متذكرش وتسعى تقول تقول تقول صلاة سلالة بتسجع عن ربنا أنت ذاك في في ماس بيحبوا يأخدوا ويقول لك ليه مش النجاح من مشيئة الله هذه صلاتي تتفق مع مشيئة الله إننا ننجح له مشيئة الله انك انت ما تخش شيء لا تستحقه وانك انت يعطيك حسب اعمالك وانك انت لازم تذاكر او مريض يطلب برضو ان يعيش بالمعجزات ان لازم ربنا يشفيه من غير ما يروح عند دكاترا و... ولا ياخد علاج يقول لا ما كلاب الكتاب يقول اسأله صوته واصلبه وتجد قال لك اسأله صعبة وطلبه تجده وقال ايضا لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى يعني المرضى يحتاجوا الطبيب مشكلة الناس كتير انهم يمشوا بالآية الوحدة ويشيبوا بقية الايات عشان كده بيغلطوا في الطريق انت صحيح تطلب التوفيق في عملك كويس لطلبك وإيسا وحاسب نشيئة الله لكن جنبها يكون عندك أمانة في عملك فربنا يمنحك النجاح في عملك التوفيق في عملك وإنت من جهتك يكون عندك الأمانة في العمل فما ناخدش الحكاية كده فربنا يسوع المسيح حتى قال ان كثيرون يقولون لي يا رب يا رب لكن ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت بل الذي يفعل مشيئة أبي فأطلب وقول يا رب لكن في نفس الوقت تفعل مشيئة الله جايز تطلب ولا تستجاب لأنك لست في حال الصلح مع الله يعني واحد ماشي في الخطيئة ويأتي وقت الزمقه يطلب لو ربنا شعر ان استجابة سلبته تصلحه ممكن يستجيب. لكن اذا شعر انها يعني على رأي الشعر اللي بيقول صلى وصام لأجل أمر كان يطلبه فلما انقضى الامر لا صلى ولا صامر فيبقى ربنا ده بس بتاع الحالات الحرجة اله الظروف الحرجة يعني. وغير كده ما فيه فنقول له طيب ربنا مستعد يلفز معاك الاية بتاع اطلبه تجده لكن كمان انت تنفذ الاية اللي بيقول فيها ربنا ارجعوا اليه أرجع إليكم فديتوب أكد وشعب الطلب يكون خطية زي في حياة الأنبى أنطنيوس قيل إن امرأة راحت له وقالت له أنت راجل إديس وطيب أنا أريد إن الله يرزقني منك بنسل صالح إزاي بس يرزق يرزقها بنصل صالح من هذا الراهب وأثناء ما بتفقده صلاحه ما بقاش صالح لكن يعني اهي الصالح مع الله وما تطلبش دون أن تعمل زي واحد يقول أنا أريد أن أتمثل بما ذكره الرب عن العصافير التي لا تزرع ولا تحصد والله يقدر فهو لا يزرع ولا يحصد وعايز ربنا يبعط له المن من السماء والسلوى أيضا و... ويلقي آية ومشكلة الناس أنهم يلاقوا آية من غير ما يدوروا على بقية ال... الآيات انت تطر وتقول لربنا يا رب انا معرفتي محدودة وادراكي للخير الناس علي محدود وانت مخبأة في كل كنوس القلب والمعرفة وتعرف ما لا اعرفه وتعرف الخير لي فنفذ بشئتك معايا في الخير الذي تريده انت لي وبالشكل ده تصل الى حياة التسليم وتقول له يا رب انا بطلب الطلب وحط جنبه لتكن مشيئتك ان استجبت ابقى مرسوط وان لم تستجب ابقى مرسوط شاعر وبتأكد ومؤمن بان المسألة دي ما تناسبنيش كمان لما تطلب لا تفرض على الله وقتا معينا محددا يستجيب ليه اديله فرصه اديله مدى زمن يستجيب مش لازم دلوقتي والا هزعل الله تزعل ايه تنزعله تطلب الطلب وتحدد الزمان والمكان والكيفية وربنا يبقى مجرد جهاز تنفيذي لرغباتك صح كانت ولا غلط لحد الشيء للكلام أنا عايزكه تفهمه أطلبه وتجده ب... بمعنى عميق يتفق مع التدبير الإلهي جايز انت تقول ما هو بيقول اسأله وطعطه وأنا سألت ربنا ولم يعصني جايز ربنا يقول لك اسألوا تعطوا الآية دي حط جنبها الآية اللي بتقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب والآية بتاعت بالكيل الذي به تكيلون يقال لكم ويزاد انت عايز تطلب وربنا يعطيك غيرك لكن ترفض اعتغيرك بيقول لك بالكيل الذي تكيلون يا ثويذا تصرخ لربنا يقول لك فاكر لما انت طلبوا منك وقسيت قلبك ورفض وعدت تحقق وتقول من مستحق ومن غير مستحق طب انت غير مستحق هعملك بنفس المعنى ايه رايكم في الكلام ده لازم برضه وانت بتطلب تصلح مع الله وانت بتطلب تكون ايضا بتعطي غيرك زي ما طالب ان ربنا يعطيك وانت بتطلب تخلص البتك روحية في الاول وانت بتطلب ما تكونش في خصومة مع الله وانت بتطلب تطلب الخير ليك وانت مش عارف فين الخير اه انا برضو زي ما قلنا من وانت بتطلب اطلبه اولا ملكو الله وبره وانت بتطلب اطلب باذضاع وبانسحاق واقول يا رب انا بطلب وانا شاعر اني غير مستحق أنا بأطلب وأن أنا شعر ذي المستحق لكن سي واحد بيطلب بكبرياء يقول لي يا رب اعطيني كذا وإن ما أعطنيش لأنا دخل له ولا ولأنا صيم له صيام ولا أنا مصلي له صلاة ولا ما اعترف وهو حر بقى يشوف إيه اللي يجرانه تبدي الطريقة تطلب بيها دي اللي يطلب يطلب بقلب متكبر ومتكبر ده لازم يطلب بقلب منسحق ايضا في حكاية اطلب وتجده لازم نشعر ان احيانا يسمح الله بفترات من التخلي لكي يأخذ الانسان درسا زي مثلا ربنا بيقول اطلب وتجد تيجي في سفر النشيد تلاقي طلبت فما وجدت دعوته فما اجابت ليه لان كان فيه لخبطه قبل كده لو الواحد يلخبط وربنا يدي على طول طب يتعود على لخبطه زي الابن اللي دايما يطلب من ابوه او امه لازم يدوه زي الابن اللي دايما يطلب من ابوه او أمه لازم يدوه لخبط يدوه ما لخبطش يدوه نجح يدوه ساء يدوه خد خلف كلامهم يدوه سمع كلامهم يدوه الله لما يطلع وقت مدلل مش متردل فساعات اطربنا برضو في بعض اوقات مع كلمة اطلوبه تاجد يقول لا دلوقتي طلبته فضو وجده علشان الواحد ياخد درس ما يقولش ده رسلت سوبي فكيف ألبسه رسلت رجليه فكيف أوسخهما وانا شغل دلع فبنا مش بتاع دلع هو صحيح؟ بيدل الأولاد ولكن في في حدود الحكمة أحسن يتعلموا أنهم يبقوا متواكلين يعني ربنا جائز يتباطئ عليك في الإجابة لكي تأخذ مزيدا من الصلاة من اللجاجة من السعي من تنقية نفسك من تصليح أمور كمان من جهة الوقت اطلب واشعر ان طلبك موجود في ذاكرة الله لم ينسه هيجيبك اليك لكن ربنا بيختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة لك. كمان احيانا لا نطلب من الله الا اخيرا يعني نجرب نجرب كل الطرق البشارية وكل الطرق الخاصية ونجرب ذكائي ونجرب الناس ونجرب الخيلة ونجرب الخداع ونجرب النص ونجرب كذا كذا كذا وأخيرا نقول له طيب يا رب نطلب منك تطلب مني بعد ما نفيت اللفة الغلط دي كلها طيب استنى شوية فبرده ياريتنا في طلبنا من ربنا مش بعد ما نفشل في أساليبنا ولو أنه برضه بعد ما نفشل جاي يستجيب لنا علشان ما نفشلش مرة تانية وكلمة من سألك فعطيهي زي ما اتطبقها على علاقتك بربنا لتصددت على علاقة كنت بالاخرين ايضا ورقمها من سألك فعطه ومن اراد ان يقترض منك فلا ترد اعتقد نكتشف كتب فصل